قل أُوحِي إلَيَّ أنَّهُ سَمَعَ نَفْرًا مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِينَا اِنَّ القُرْشَى فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخِذًا صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّهُ تَقُولُ الْإِنَّ والجن على الله كذبا وأنهم كانوا رجال من الإنس يعودون يعودون برجال من الجن لفسادهم رهقان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 فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَمُشْهَابِ مُوصَلٍ وَأَنَّ لَنَا دَرِيَّ أَشْرَفٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَضْضِ أَمْ أُرَادُ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا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 ومن المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطابا وأن لو استقاموا عن الطريقة لأسطيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، وما يعرض ذكره به يسلك عذاب صعدة، وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لم قَالَ مَعْدِنُ اللَّهِ يَدْعُوكَ كَادُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ لَبَئْسَ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا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 فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيحلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريبا قل إن أدرى أقرب ما تعدون أم يجعل لكم ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول